إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أكتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وَمَا وما أدراك ما يوم الفصل 113. ويل يومئذ للمكذبين 114. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فَقَدْ أَظْنَى فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَإِلَوِيَ يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نَجَّلِ الْأَرْضَ أَحْيَاءً 112. وجعلنا فيها رواسي شامخات 113. وأسقيناكم ما أنفراتا 114. ويل يومئذ للمكذبين 115. انطلقوا إلى ما كنتم 116. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب 118. إنها ترمي بشرر كالقصر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 119. وفواكه مما يشتهون 110. قلوا واشربوا هليئا بما كنتم تعملون 111. إنا نجزي المحسنين إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين 120. فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم